بسم الله الرحمن الرحيم タ ق ت ر ب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ي أ ت ي ه م من ذكر من ربهم محدث إلا س ت م ع وه و هم يلعبون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 わ م あっす َلْنَا قَبْلَكَ إ ل َّ ا ر ِ ج َ ا ل ً نُوحِي إ ل َ ي ْ ه ِ م ْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إ ِ ن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ わ َا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا ي َ ك ُ ل ُ و ن َ الطَعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ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 わかん قصمنا من قرية كانت ظالمه وان شانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون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 わ ا خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو ارادنا ان نتخذ له ولتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون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 パファハンマアリドゥー وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه انه لا اله أن إلا انا فاعبدون。وقالوا اتخذ الرحمن ولدا س ب ا ن بل عباد مكرمون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 و ج علنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آ ي اتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون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 و اذا راك الذين كفروا ان يتخذونك إلاه زوا اهذا الذي يذكر الهتكم و هم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم آ ي ا ت ي فلا تستعجلون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 ق ل م َ ن ي َ ك ل و ك م ب ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر م ن ا ل ر ح م ن ب ل ه م ع ن ذ ك ر ر ب ه م م ع ر ض و ن أ م ل آ ة, ه م ل ه ة ت م ن ع ه م م ن د و ن ن ا لا ي س ت ط ي ع و ن ن ص ن ف س ه م و ل ا ه م م ن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 わな ضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا و ان شي كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين わら قد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين。あ َلَذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون。وهذا ذكر مبارك ا ن ز ل ن ا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 فجعلهم ウンジュザーザンイラカビーララウン ل アラウンイレ ي ヒーヨッギャ ا ンカーローマンファアラハザービエリハティナインナホー ظالمين カーローサミアナファテ ت ンヨズクロウン يقال له إبراهيم ق ا ل و ا ف أ ت و ا ب ه ع ل ى أ ع ي ن ا ل ن ا س ل ع ل ه م ي ش ه د و ن ق ا ل و ا أ أ ن ت ف ع ل ت ه ذ ا ب ِ ل ه ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م ق ا ل ب ل ف ع ل ه ك ب ي ر ه م ه ذ ا ف َ س أ ل و ه م إ ن كانوا ي ن ط ق و ن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 قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افئلكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون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 ونجيناه ولوطا الى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوبنا فلتا وكلا جعلنا صالحين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 ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعت لبوس لكم لتحصنكم من ب أ س ك م فهل أ ن ت م ش ا ك ر و ن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 و ايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر و اتيناه اهله و مثلهم معهم رحمه من عندنا و ذكرى للعابدين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 و زكريا إ ذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أ ص ل ح ن ا له ز و ج ة إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا و كانوا لنا خاشعين و ا ل ت ي أ ح ص ن ت ف ر ج َ ا ف ن ف خ ن ا ف ي ه ا م ن ر و ح ن ا و ج ع ل ن ا ه ا و ا ب ن ه ا آ ي ة ل ل ع ا ل م ي ن إ ن ه ذ ه أ م ت ك م أ م َ ت و ا ح د ة و أ ن ا ر ب ك م ف ا ع ب ُ د و ن و تقطعوا امرهم بينهم كل إ ل ي ن ا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون و حرام على قرية أهلكناها أ ن ه م لا يرجعون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 و ان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول و يعلم ما تكتمون و ان ادري لعله فتنه لكم و متاع إ ل ى حين قال ربحكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون